أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها غزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتنا عليه آيَاتُنَا وَلَا مستكبرا كَأَن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أَلِيمٍ إِنَّ الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمل ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبذ فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله يَأْرُونَ مَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَلَقَدْ آتينا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فَإِنَّ الله وني حميد وإذ قال رُقْمَانُ لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إِنَّ الشرك لظلم عظيم ووصينا الْإِنْسَانَ بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين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 مثقال حبة من خردن فتكون في صخرة أو في السماوات فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبز على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعب خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك وارضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وَأَسْبَغَ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وَإِذَا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباء ولو كان الشيطان يدعوهم الى عذاب السعير ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروه الوثقى والى الله عاقبه الامور مَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ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 ولو أن ما في الأرض من شجرة اقلام والبحر يمد من بعده سبعة أبحر ما نفدت, ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجر مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن فالفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا رشيهم موج كردل لدعو الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البل فمنهم مقتصدوا وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار